بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعذن المنفوش فأما من فقلك موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فما أدرك ما هي نارٌ